112. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 113. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين 115. الرحمن الرحيم 116. مالك يوم الدين 117. إياك نعبد وإياك نستعين 111. إهدنا الصراط المستقيم 112. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين 113. بسم الله الرحمن 119. وذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين 110. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما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 114. الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون 115. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوتون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 سَهْمُهُمْ وَمَا يَشْرُونَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ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 117. قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء 118. ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون 119. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا مَن قَلُ آممَنَّ وَإِذَا خَلَوا إلَ شَيطينِم قَال إَِّ مَكُم إِ مَا نَحنُ مُستَثْزئُون اللهَّهُ يَستَزئُ بِهِم وَيمُُّوم فِي قُغيانِهِم يََّون 112. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين 113. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون قم بكم عمي فهم لا يرجعون 112. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرط 113. يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت 114. 119. يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو اللَّهُ الله لذهب بسمعهم 112. إن الله على كل شيء قدير 113. يا أيها الناس عبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذيذ جَعَلَ لَكُم الأرضَ فِ راشَو وَالسَّمأَبِنَا أَوْ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمِمَا وَأَنزَلَ مِنَ السَّمِمَا أَمْ فَأَخْْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَواتِ رِذقَلَكُمْ ل تَجَعَُول لِلهِ أَ دَادَو وَأَنتُم تََّمُون وَإِن كُتُم فِي رَيبِ مَِّ نَزَّلنَا عَ عَابِدنَا بَأتُ بِسُورَة مِ مِثِ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 119. وعدت للكافرين 110. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كُلَّمَا أُوذِقُوا مِنْ آيَةٍ فَمَا مِنْهُمْ يُؤْمِنُونَ قَالُوا أَأَذًا الَّذِي رَزَقَنَا مِنْ قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ